وفي الحديث رسالة للنساء أن المرأة السوداء ما رضت أن تتكشف في حال البلاء في حال بلائها فإنه كان يعز عليها ويحترق قلبها على أنها تتكشف عند صرعها ما ترضى وهذه المرأة المؤمنة لا ترضى أن تتكشف أو يخرج منها شيء لغير محارمها النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة وإذا خرجت استشرفها الشيطان أي زينة في نظر الرجال وهي متسترة فكيف إذا كانت متبرجة هذه امرأة لا تريد أن تتكشف وهي في حال محنة وبلاء والله سبحانه وتعالى يتجاوز عنها فما بال نساء يتكشفن رغبة من أنفسهن بلا حياء ولا حشمة بل هي تسعى بيدها بنفسها لتكشف عن جسدها فتفتن وتنفتن وأضر الفتن فتن النساء على الرجال، ففتنة الرجاء النساء فتنه عظيمة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بنب الرجل الحازم من إحدى فالواجب على المرأة أن تتستر وتحتشم ولا تبدي زينتها إلا لمن يحل له ذلك من زوج أو ابن أو ابن أو نحو ذلك من المحلى فإن كشفت فإنها ضيعت أثمن ما عندها فإن أثمن ما عند المرأة بعد دينها وإيمانها حشمتها وحياؤها ولو كانت المرأة مؤمنة صالحة وقوي إيمانها في قلبها ما رضت أن يظهر منها شيء من جسدها وأنت ترى أن بعض النساء تساهلن في هذا الباب تساهلاً عظيماً فأصبح فأصبحنا يرفعنا عن وجوههن أمام الغريب وتبدي بعض شعرها وقد تخاطبه بلين وتقول هذا من باب الاحترام والتقدير وهو من باب الخسارة والتقتير فهو ضياع وليس من ديننا وليس من عاداتنا وتقاليدنا فإن المرأة العرب متحشمة متسترة لا يرى منها شيء بل إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجاب ما رؤينا إلا كالغربان من سواد اللبس وكنا في الحج أو في الطريق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتوسطن الطريق فكانت إحداهن إذا مشت مشت على طرف الطريق حتى يلصق كتفها بالجدار لماذا؟ هذا أحبتي كرامة للمرأة وقرن في بيوتكن هذا كرامة للمرأة لأن المرأة يستشرفها الشيطان وضعيفة كما قال ابن عباس فإن توسط الطريق وخرجت في كل حين وتكشفت كانت عرضة للفتن وللناس ممن مرض قلبه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ نساء المسلمات من فتن الشبهات الغربية فإن بعض النساء يقلدن الغرب في كل شيء في لبس وزينة والمرأة المسلمة أمامها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقدوتها خديجة وعائشة وحفصة وأم كلثوم وفاطمة وروقية وأم الدرداء هؤلاء القدوة نساء صالحات مؤمنات قانتات عابدات فقيهات معلمات مربيات هذه هي المرأة فإن كن النساء فإن كن النساء بهذه الصورة حشمة وعلم وأدب وأخلاق فأبشر بجيل رجال أقوياء علماء يخدمون دينهم ووطنهم